وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ربنا ولن نشرك به أحدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله آتاه الله عز وجل من لدنه رحمة ورشدا ونصرا ومددا وظهورا على أعدائه وسؤددا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون صلاة وسلاما دائمين أبدا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبائي حياكم الله تعالى وشكر حضوركم وجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته وذكره وفي الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا هو لقاونا الرابع والثلاثون من سلسلة دروس وعبر من قصار السور والحق أننا سمينا هذه السلسلة بهذا الاسم من باب التغليب فقط وإلا فإننا قد بدأنا في الحقيقة نتكلم عن أواصط المفصل وذلك من سورة من سورة الضحى فقصار السور قد مر الكلام عليها لكن اطلق على هذه السلسلة هذا الاسم من باب التغليب والقيد الاغلبي لا مفهوم له عند اهل العلم حتى لا يلومني بعض الناس ويقول كيف يسمي ذلك بقصار السور وهو يشرح ويفسر السور التي تزيد عن عشرين آية فكما بينت لكم أيها الأحباب هذا هو لقاءنا الرابع والثلاثون الرابع والثلاثون من لقاءات هذه السلسلة الكريمة وهذه الليلة سنعيش سويا. مع سورة مدنية نزلت لتعالج قضية اقتصادية وتبين المنهج الشرعي العادل الذي ينبغي ان يسير على وفقه العباد في معاملاتهم اخذا وعطاء وبيعا وشراء فإن القرآن أيها الأحباب هو دستور الله عز وجل للبشرية وهو الذي تكفل الله تبارك وتعالى لمن اتبعه بالهدى في الدنيا والآخرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إنه الكتاب الذي ينبغي أن يسير على ضوئه العباد في دنياهم حتى تتحقق لهم السعادة والسيادة والريادة والكرامة وهو ورب يصلح علاقة العبد بربه وعلاقته بالناس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هذه السورة أيها الأحباب نزلت في المرحلة المدنية بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولم يكن نزولها ابتدائي بل كان نزولها سببي كان نزولها سببي إنها سورة المطففين والدليل على سبب نزولها ما ثبت في سنن النسائي وابن ماجه بثند صححه الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم من أخبث الناس كيلا فنزلت ويل للمطففين فحسنوا ميزانهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم من أخبث الناس كيلة فنزل قوله تعالى ويل للمطففين لأن الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يقر عباده على خطأ أو على محرم في وقت التشريع ووقت الوحي كما هو مقرر عند علماء الأصول فإذا ما وقع شيء مما يخالف دين الله تعالى والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتدخل القرآن ولا بد أن ينزل الله عز وجل ما يصلح به الأمور ويبين به الأحوال فنزلت هذه السورة الكريمة فكان لأثر فكان فكان نزولها على ذلكم المجتمع الطاهر الطيب أثر عجيب لأن ذلك الرعيل الذي ربي على كتاب الله ورباه أحب خلق الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينزل فيهم شيء من كتاب الله إلا حولوه على الفور إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فبمجرد أن تنزل السورة الكريمة أو الآية المباركة إلا وتجد تلقائيا التنفيذ والتطبيق بلا تردد ولا تلعثم ولا تأخر ولا جدال مصداقا لقول الكبير المتعالي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا يقول عز وجل في هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين هكذا تبدأ السورة بإعلان الحرب على هذه الطائفة من الناس ويل قال العلماء هو الدمار والخسار والهلاك والعذاب ويل للمطففين هلاك لهم ودمار لهم وعذاب لهم ويل للمطففين والمطففين جمع مطفف وهي مأخوذة من التطفيف والتطفيف في اللغة هو التنقيص ومن ذلك يقال للشيء القليل طفيف والمطفف هو الذي لا يعطي صاحب الحق حقه في بيعه او شرائه مما يجب عليه ويجب لهذا الذي له الحق ويل للمطففين وتقول العرب اذا ما ارادوا ان يعبروا عن تساوي جماعة في الصفات او في القوة او في العدد تساوى كطف الصعر اي كقرب امتلائه ويل للمطففين العذاب لهؤلاء المطففين الذين يبخسون الناس مكاييلهم وموازينهم وينقصونهم حقوقهم ولا يعطونهم حقوقهم كافية كما يستحقون ويل للمطففين إنها سورة تبدأ بالتشنيع على هذه الطائفة من الناس وهؤلاء قد يوجدون أيضا في المسلمين لأن التحذير ليس للكفار فقط هنا بل لكافة الناس ممن اتصف بهذا الوصف ويل للمطففين انهم الذين يبقسون المكيال ولا يعطون صاحب الحق حقه وكم حث الاسلام وحث القرآن الكريم على القيام بالميزان وبالقصطاس المستقيم قال عز وجل من ضمن الوصايا العشر في سورة الانعام واوف الكيل والميزان بالقصط لا تكلف نفس إلا وسعها وأوف الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفس إلا وسعها أمر ووصية من الله تعالى أن يوفى الكيل وأن يوفى الميزان وأن يتحرى الإنسان الشيء القليل ولذلك قال بعدها لا تكلف نفس إلا وسعها فإذا كان الويل قد ترتب على الشيء الطفيف الضئيل اذا ما ابخس الانسان فيه واخذ حق الناس منه او اخذ حق الناس من هذا الشيء فما ظنكم اذا كان الشيء عظيمة او كثيرا وقال تبارك وتعالى واقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان وقال عز وجل واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ويل للمطففين ثم بعد ذلك جاء تفسير حال هؤلاء والتعريف بهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي إذا اكتالوا من الناس يستوفون وعلى ومن عند علماء اللغة العربية حرفان يتناوبان ويتعاقبان فمعنى الذين إذا, على الناس أي الذين إذا اكتالوا من الناس يعني إذا اشتروا من الناس شيئا موزونا أو مكيلا يستوفون أي يطلبونه زائدا وافيا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون من يتكلم؟ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون اذا كانوا عليهم او باعوا لهم او وزنوا لهم ما اعطوا الناس حقهم بل بخسوهم حقهم وانقصوهم ما يستحقون اذا هم ظلمة لانهم اذا طلبوا الحق الذي لهم طلبوه وافية واذا اعطوا الحق الذي عليهم اعطوه ناقصة فهم مطففون ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ولقد علمتم أن الله عز وجل قد دمر قوما وسجل ذكرهم في محكم تنزيله بسبب بخسهم الموازين والمكاييل والمعايير إنهم أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه صلوات الله وسلامه يوم أن قام يدعوهم إلى الله تعالى وأن يفردوه بالعبادة وحده دون غيره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 لكن القوم تمردوا وعاندوا واستكبروا وكفروا فكانت عاقبتهم الدمار والخسار والهلاك والخزي والعار وأليم النار فدمرهم الله عز وجل وجعلهم عبرة للمعتبرين وأخذتهم الصيحة في ذلك اليوم يوم الظلة فأخذ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إنها خصلة, ضمي... إنها خصلة ذميمة وحقيرة يختل بها ميزان الاقتصاد في كل بلاد ويقع بسببها الفساد الكبير في المعاملات بين الناس فيظلم الناس بعضهم بعضا بسبب هذه المعاملة المحرمة والله إن هذه الجريمة وإن هذه المعصية والكبيرة تسبب عقوبة الله تبارك وتعالى في العاجل قبل الآجل تسبب عقوبة الله في العاجل قبل الآجل والدليل. ما رواه الإمام الحاكم في المستدرك والإمام ابن ماجه في سننه وخرج الحديث الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس خصال الخمس. يا معشر المهاجرين خصال خمس أخشى أن تدركوهن أعوذ بالله منهن وأخشى أن تدركوهن ثم ذكر صلى الله عليه وسلم وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ثلاث عقوبات معجلات من رب الأرض والسماوات لكل قوم أو لكل مجتمع وإن كان مسلمة إذا بخسوا المكيال وبخسوا الميزان وطففوا في الأخذ والعطاء والبيع والشراء توعدهم الله بهذه العقوبات الثلاثة في الدنيا قبل الآخرة أولها إلا أخذوا بالسنين أي بالجذب والقحط وقلة الأمطار وقلة البركات وذهاب الخيرات إلا أخذوا بالسنين ونقص وشدة المؤونة أي شدة العيش وظنك العيش حتى في الأمور الضرورية فإن الله يشدد عليهم في المعيشة أما الثالثة التي هي أمر جور السلطان عليهم أي ظلم السلطان لهم وهذه إذا وقعت والعياذ بالله فإنها تسبب في المجتمع عدم الاستقرار وعدم الطمأنينة والإحساس بالأمن والأمان ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هكذا حذر الله عز وجل هؤلاء المتعاملين في بيعهم وشرائهم ولذا ذكر علماء الحسبة أن على الرعية أن يطيعوا ولي الأمر في أربعة أمور مهمة أولا فيما يضربه عليهم من المكاييل والموازين ينبغي أن يسمعوا لسلطانهم وحاكمهم إذا ما شدد عليهم في ذلك والحمد لله التي الذي يسر الله عز وجل ضرب هذه الفرقة التي تراقب هذه الموازين وهذه المكايل في أسواقنا الأمر الثاني ينبغي عليهم أن يطيعوا ولي الأمر في العملة التي يطرحها لهم ويختارها لهم في بيعهم وشرائهم الأمر الثالث في إعلانه للحرب الأمر الرابع في عقده للصلح هكذا ذكر علماء الحسبة هذه المسألة المهمة وهي تعد من السياسة الشرعية الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ورحم الله ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يتجول في أسواق المدينة وفي أسواق المسلمين من اجل ان يراقب مكاينهم وموازينهم فاذا وجد شيئا من التطفيف او وجد ميزانا لا يقيم القصطاص المستقيم اخرج هذا البائع من السوق بمكياله وبضاعته وقال له لا تمنعنا المطر لا تمنعنا المطر ذكر الامام القرطبي عن عبد الملك ابن مروان أن عربياً دخل عليه يوماً فقال لقد سمعت قول الله عز, و... عز وجل ويل للمطففين فكيف بك وأنت تأكل أموال الرعية بلا كيل ولا ميزا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ألا يحسب أولئك المطففون أنهم مبعوثون يوم القيامة بعد الموت ليوم عظيم ليوم عظيم هوله شديد فزعه جليل خطبه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم إنه يوم القيامة ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون لربهم حفاة عرات غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم يقوم الناس لرب العالمين كيف يقومون جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه حتى يبلغ أنصاف أذنيه وذلك إذا أمر الله عز وجل شمسا ليست كهذه الشمس أن تدنوا من رؤوس العباد قدر ميل أو ميلين كما في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع, الناس يجمع الله الناس يوم القيامة ثم تدن منهم الشمس ثم تدن منهم الشمس قدر ميل أو قدر ميلي فتصهرهم الشمس أي تحرقهم فمنهم من يكون في عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع إنه موقف عصيب موقف ضنك وشدة وهم وغم وكرب استعاذ منه الحبيب المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ منه وهو قائم بين يدي الله يقوم الليل صلاة وضراعة وبكاء كما في الحديث الذي خرجه أهل السنن إلا الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل كبر عشرة وحمد عشرة وسبح عشرة واستغفر عشرة ثم استعاذ بالله ثم قال اللهم اهدني وارزقني وعافني ثم استعاذ بالله من مقام يوم القيامة ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين انه يوم شديد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الصحابة يا رسول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين ما طول ذلك اليوم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم مقداره خمسون ألف سنة إنه يوم طويل طويل طويل لكن ولله الحمد والمنة فإن هذا اليوم يخفف على أهل الإيمان والتوحيد ولا يرونه شيئا يخفف عنه ويرونه قصيرا كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجتمعون يوم القيامة أي الناس يجتمعون يوم القيامة فيقول الحق عز وجل أين فقراء هذه الأمة فيؤت بهم فيخاطبهم الله عز وجل ويقول ماذا عملتم فيقولون ربنا إنك قد ابتليتنا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا فيقول الله تعالى صدقتم ثم يؤمر بهم إلى الجنة ثم تكون شدة الحساب يقول الحبيب وتكون شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان وتكون شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان فقال الصحابة يا رسول الله فأين المؤمنون يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم على كراسي من نور تظللهم الغمائم على كراسي من نور تظللهم الغمائم يكون ذلك اليوم للمؤمنين كأنه ساعة من نهار فلا إله إلا الله وهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم قال عز وجل بعدها كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا ليس الأمر كما يظن أولئك الذين لا يؤمنون بالبعث لا يؤمنون بالبعث بعد الموت لا يؤمنون بالحساب والجزاء كلا ان كتاب الفجار لفي سجين اي كتاب الكفار لفي سجين وسجين فى مبالغة اصلها من سجن كسكير من السكر وفي السيك من الفسق ان كتاب الفجار لفي سجين اي كتاب اعمالهم كما ذكر ذلك ابن عباس الرضي الله انهما كلا ان كتاب الفجار لفي سجين أي إن كتاب أعمال, الفج... إن كتاب أعمال الفجار في سجين وذلك يكون في الأرض السابعة السفلة ويرى الحافظ ابن كثير أن معنى الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أي مصيرهم والمعنيان صحيحان فمصيرهم في سجين وكتاب أعمالهم أيضا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين ما أشعرك يا محمد صلى الله عليه وسلم أو أيها المخاطب وما أدراك ما سجين وهذه للتهويل والتفخيم وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم قال قتادة أي مكتوب وقال الحافظ بن كثير وهذه ليست تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين بل, بل, بل المعنى كتاب مرقوم أي أنه كتاب قد فرغ منه لم يزد فيه ولم ينقص كتاب مرقوم أي كتاب مكتوب قد حسم وانتهى الأمر فيه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ثم جاء بعدها توعد المكذبين بيوم الدين حيث قال رب العالمين ويل يومئذ للمكذبين الهلاك والعذاب للدمار للمكذبين للذين يكذبون بالدين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين اي الذين يكفرون بيوم الجزاء والدين هو الجزاء الذين يكذبون بيوم الدين فإنهم يستبعدون وقوعه ويشككون في حلوله ولا يعتقدون إتيانه لأنهم كفار به لا يؤمنون بتحققه ولا بإتيانه ولا بقيامه ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ما يكذب بيوم الدين إلا كل معتد على الله عز وجل بكفره وأفعاله ومعاصيه وذنوبه وما يكذب به إلا كل معتد أثيم فاعل للإثم مستحق للإثم كما قال أهل التفسير وما يكذب به إلا كل معتد أثيم هذا الذي لم ينتفع بالقرآن هذا الذي لم تؤثر فيه آيات الرحيم الرحمن هذا الذي لم تحرق قلبه الصوائق المرسلة من كتاب الله عز وجل ولذلك قال بعدها إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آيات القرآن قال أساطير الأولين قال حكايات الأول والأوائل خرافات وخزعبلات اتهم كتاب الله عز وجل بأنه حكايات ماضية وأنه خرافات لا حقيقة لها والعياذ بالله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إنها إنه كتاب كتب كما كتبت الكتب الأولى وقيل فيه كما قال الأولون فيقول هذا على سبيل الاستهزاء والتكذيب والإنكار والاستهتار إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ووالله لا لنسمع من فينة إلى أخرى من بعض من ينتسب لهذا الدين بأنه إذا سرد عليه شيء من الأمور الثابتة يقول دعك من الخرافات وقد سمعت هذا بأذني ممن ينتسب لهذا الدين والعياذ بالله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ولذلك رد الله عز وجل عليه ردا مفحمة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ليس القرآن بأساطير الأولين ليس القرآن بخرافات الأقدمين بل هو كلام رب العالمين كلا أداة زجر وتكذيب ورد على هؤلاء الكفرة كلا بل ران على قلوبهم وبل هنا للإضراب الإبطالي أي يبطل قولهم وعقيدتهم ومنهجهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب الذنوب والمعاصي التي اكتسبوها غطي على القلوب والران في اللغة العربية هو التغطية ولذلك تقول العرب رانت الخمر عقله يعني غطت الخمر عقله كلا بل ران على قلوبهم غطى تلك القلوب ما كانوا يكسبون ما كانوا يعملون في هذه الدنيا من الذنوب والمعاصي يا ربن كثير ان الران يكون على قلوب المنكرين وهذا يرد ترده الأحاديث الصحيحة فإن هذا الران وهذه التغطية التي تصيب القلوب نعوذ بالله من حال هؤلاء لا تصيب إلا أهل التكذيب وأهل الإنكار بل تصيب حتى أهل الإسلام الأمر والله خطير ودليل ذلك ما رواه الإمام النسائي والإمام ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب واستغفر سقل قلبه وإذا زاد, زاد على قلبه فذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهنا قال إن العبد هنا قال إن العبد وفي رواية للإمام أحمد في مسنده وصححها أحمد شاكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إن المسلم إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن واستغفر سقل قلبه وإن زاد زاد حتى يعلو قلبه الران فذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فدل الحديثان الثاني أو الحديث الثاني على أن هذا الران وهذه التغطية التي تصيب بعض القلوب بل من القلوب بسبب الذنوب والمعاصي قد تصيب قلوب كثيرا من المسلمين يذنب ولا يلقي للذنب شأنا يرى الذنب وكأنه لا شيء يبارز الله عز وجل بالمعاصي ويرى المعصية كأنها بعوضة وقعت على أنفه فقال هكذا فطارت فتتراكم الذنوب قال الحسن البصري كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون انه الذنب على الذنب حتى يمرض القلب ثم يموت نعم ذنب على ذنب ومعصيه على معصيه وسيئه على سيئه حتى يقسو القلب ويتغطى ويرين بهذه الغشاوة فاذا ما غطي وصار عليه هذا الرين والعياذ بالله لا يعود يفقه شيئا من القرآن فلا يفهم منه شيئا بل قد تجده يشمئذ يشمئذ من مجرد سماعه من مجرد سماعه ولذلك نرى كثيرا من بعض من ينتسب لهذا الدين مع الأسف من لا يطيق سماع القرآن فالقرآن عنده رمز للمآتم والمصائب ولو وضعت شريط القرآن لأنكر عليك ما تميت عندكم عجيب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون رد ثاني من الله عز وجل وتكذيب لهؤلاء وتغطئه لهم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون المكذبون الذين كذبوا بيوم الجزاء وكذبوا بيوم وقالوا إن القرآن أساطير الأولين هؤلاء يحجبون عن الله يوم القيامه فلا يرون ربهم كلا انهم يومئذ ايوم أي يوم القيامه يومئذ لمحجوبون لا يرون الله جل جلاله وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لأنه إذا كان الفجار الذين, هم الذين كتابهم في سجين توعدهم الله تعالى بأنهم محجوبون عنه يوم القيامة ذل ذلك على أن الأبرار يرون ربهم بمفهوم المخالفة وهذا دليل قوي زيادة على الأدلة التي نطقت وصرحت بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسن الحسن وزيادة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحسن أنها الجنة والزيادة هي الرؤية أو النظر إلى وجه الله عز وجل إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون ولا تضارون في رؤيته والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون رؤية الله نعيم بل هي أعظم نعيم وهؤلاء يحرمون منها لأنهم ما آمنوا بالله لأنهم ما آمنوا بالله الواحد الأحد فيحرمون تلك, تلك النعمة جزاء وفاقاء كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون وتزداد حسرتهم إذا ما أمر بهم إلى جهنم ثم إنهم لصال الجحيم أي زيادة على أنهم محجبون عن رؤية الله محرومون من هذه النعمة فإنهم يشوون بنار حامية ونار مؤلمة وجحيم أليم ثم إنهم لصال الجحيم ولا يتوقف الأمر على العذاب الحسي فقط بل يزداد العذاب ليكون بعد ذلك عذابا معنويا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون عذاب الآخرة نوعان عذاب حسي وعذاب معنوي ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فإذا ما قيل لهم ذلك ازدادت الحصرة عظمت الندامة ازداد الهم والفزع ازداد الندم على التفريط في جنب الله عز وجل في هذه الدنيا كما قال عز وجل في صورة الطور نعم هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون تزداد النجامة والله عز وجل يعذب أهل الكفر الذين كفروا به وما آمنوا به وكذبوا رسله بألوان من العذاب والنكال المعنوية فتارة يذكر عذابا معنويا على سبيل التوبيخ والتحقير والتصغير والتق... والتقليل من شأنهم كما في هذه الآية ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون وتارة بنوع آخر بنوع آخر مثال ذلك رؤية ما عبدوا في هذه الدنيا من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم حصبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلها ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فالتزداد الحسرة إذا أروا أصنامهم وطواغيتهم التي عبدوها من دون الله الواحد الأحد معهم في النار تزداد حسرتهم هذه الأصنام وهذه الطواغيت التي كانوا يستشفعون بها ويصرفون العبادة إليها يظنون أنها ستقربهم إلى الله وستنقذهم من عذاب الله فإذا بهم مع أصنامهم ومعبوداتهم في النار لون آخر المخاصمة التي تقع بينهم بين الذين استكبروا والذين استضعفوا بين الذين اتبعوا وبين الذين اتبعوا لون آخر من الألوان لون آخر قيام إبليس يوم أن يوضع له منبر من النار ويقوم يخطب فيهم خطبة يا لها من خطبة نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهى لما حسم الأمر ونال كل جزائه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم جولات من كتاب الله عز وجل يذكر فيها هذه الأنواع من العذاب المعنوي اشتراكهم في العذاب مثلا ودخولهم زمرا إلى النار لا يخفف عنهم ذلك شيء مع أن في الدنيا إذا جاءت مصيبة وعمت خفت تخف تخف المصيبة إذا عمت وتثقل إذا خصت أما في النار فقد قال تعالى وَلَيَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لأن كل واحد يدخل لتابوت صندوق يغلق عليه ويبقى في سجن في هذا النار يعذب العياذ بالله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم عطف عز وجل بعد أن ذكر حال الفجار وحال الاشقياء بحال الأبرار السعداء فقال كلا كتاب الابرار قال ابن كثير كلا يعني حقا هنا حقا ان كتاب الأبرار لفي علين كتاب الاعمال على راي ابن عباس وعلى راي ابن كثير المصير كلا ان كتاب الابراق الابرار جمع بر قال ابن جرير والبر هو الذي قام با بر الله بالقيام بما امره به والانتهاء عما نهاه عنه وعيد. البر كما قال الامام ابن جرير هو من بر الله تعالى بالقيام بما امره به وانتهى عما نهاه عنه كلا ان كتاب الأبرار لفي عليه يقول الحسن البصري الأبرار هم الذين لا يؤذون شيئاً حتى الذر حتى النمل لا يؤذون النملة وهؤلاء هم أهل الإسلام وهؤلاء نريد أن نكون منهم إن شاء الله تعالى نحن لسنا أذية للخلق نحن رحمة لهذا العالم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين مقابل ماذا هنا؟ مقابل سجين وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين عليين هنا فذكر مجاهد وقتادة والضحاك أن عليين بمعنى السماء السابعة وقال ابن عباس الجنة ورواية أخرى, ورواية أخرى عن قتادة والضحاك النعليين هي الساق الساق اليمنى للعرش ما رجحه الإمامان بن كثير وابن جرير أن النعليين هنا مكان عال لأنه يدل على العلو والارتفاع ويدل على الرفعة والله سبحانه وتعالى أثبت أن مصير الأبرار أو كتاب أعمالهم في هذا المكان فأثبت له العلو دون بيان الغاية دون بيان غاية لكنهم لكنه ما قال إن هذا المكان لا شك أنه لا يكون دون السماء السابعة لا يكون تحت السماء السابعة لابد أن يكون إما في السماء فأي فوق السماء السابعة أو فما, فوق أو فما فوقها هكذا قال الإمامات وهذا قول حسن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ثم جاء هذا الاستفهام للتعجيب وللتفخيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب بعده وما أدراك ما عليون وما أشعرك يا محمد ما عليون إن هذا على سبيل الثناء على هذا المكان وتفخيمه وبيان عظمة شأنه ورفعة مكانه وما أدراك ما عليون وهذه جمعت جمع مذكر سالم لأنها ملحقة بالمذكر السالم لأنه في الأصل لا مفرد لها ولا مثنى لا تقول علي ولا عليان وما أدراك ما عليون قال ابن جريب والأصل في هذا الاشتقاق اللغوي أنه يدل على شيء بعد شيء وعلو بعد علو وارتفاع بعد ارتفاع وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مكتوب يشهده المقربون يشهده ملائكة الله عز وجل المقربون قال ابن عباس يشهده المقربون أن يشهده أهل كل سماء يشهدونه ويرونه ويشهدون بصدقه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ثم ذكر الله عز وجل مصيرهم ومآلهم في جنات النعيم مؤكدا ذلك بقوله إن الأبرار لفي نعيم إن هؤلاء الذين بروا ربهم تقدموا ليخوانكم إن هؤلاء الذين بروا ربهم تبارك وتعالى بالقيام بما أمروا به والانتهاء عما نهوا وزجروا عنه ولم يؤذوا عباد الله عز وجل فكانوا أبرارا أخيارا أطهارا جزاؤهم يوم القيامة إن الأبرار لفي نعيم في نعيم مقيم في لذائذ غير منقطعة في فرحة وبهجة وسرور وحبور إن الأبرار لفي نعيم جملة مؤكدة مؤكدة بمؤكدين إن ولم التوكيد إن الأبرار لفي نعيم ثم بيّن حالهم كيف في هذا النعيم صليت مركعتين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون وهي السرر التي تكون في الحجال كما قال ابن جرير وهي من ياقوت ومن أشياء نفيسة خلقها الله عز وجل على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون يتكئون على هذه الأرائك الآن وقت راحتهم الآن يوم استراحتهم آن الأوال للأبرار الذين قضوا حياتهم كلها تعب ونصب وإرهاق في سبيل دين الله عز وجل عبادة وطاعة ودعوة وتعليما وبذلا للنفس والمال وكل ما يملكون لأجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله الآن لا تعب ولا نصب ولا صخب ولا وصب بل هو النعيم المقيم الآن يحق لهم أن يجلسوا وأن يتكئوا على هذه الأرائك على الأرائك ينظرون قال ابن جرير ينظرون إلى ما أعد الله عز وجل لهم في الجنة ينظرون إلى أملاكهم إلى قصورهم إلى جنانهم إلى جواريهم على الأرائك ينظرون وقال ابن كثير ينظرون إلى وجه الله ينظرون إلى الله تبارك وتعالى قال لهن هذه مقابلة الآخرين كما أنه أخبر عن حال الفجار أنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون الأبرار ليسوا بمحجبين بل يباحون النظر إلى وجه رب العالمين على الأرائك ينظرون وهذا معنى صحيح أيضا والمعنى الذي ذكره ابن جرير صحيح أيضا فالمعنايان صحيحان لأن هذا من باب اختلاف التنوع إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بل هناك تفسير آخر ذكره ابن جليل أيضا ينظرون إلى الكفار وعذبون في النار ينظرون إليهم ينظرون إليهم نعم وهذا أيضا قد يقع كما قال عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقرين يقول أإنك لمن المصدقين؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم اطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله ان كت لتردي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في العذاب وذكر عن اصحاب الاراف انهم واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فهذا قد يقع إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم وعلى محياهم النعمة والرفاهة والدعة والسعة والرياسة والراحة تعرف في وجوههم نظرة النعيم يظهر ذلك على تلك الوجوه المشرقة ولكن مقابل ماذا؟ إنها الوجوه التي تعبت تعبت في هذه الدنيا تمرغت لله في التراب والوحل سجودا وبكاء وضراعة إنها الوجوه التي صمدت أمام التحديات والابتلاءات إنها الوجوه التي تمعرت تجاه وأمام المنكرات وأمام الشهوات مما يخالف دين الله تبارك وتعالى ليس هذا لكل وجه ليس هذا لوجوه اهل النفاق ان هذا لوجوه اهل التوحيد والإيمان اما وجوه المنافقين ووجوه المخادعين فانه لا تبدو عليها لا يبدو عليها نعيم ولا نظره النعيم بل عليها غبره ترهقها قتره والجزاء من جنس العمل تعرف في وجوههم نظره النعيم كل شيء يصيبك أيها الموحد في هذه الدنيا في, هذه الدنيا في سبيل الله فإن الله يعوضك عنه في الآخرة كل شيء تعرف في وجوههم نظرة النعيم النظرة هي الفرحة والسرور والبهجة تعرف في وجوههم نظرة النعيم ثم ذكر عز وجل شرابهم يسقون من رحيق مختوم هؤلاء الابرار الذين يتكئون على الارائك الذين تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختلف يسقون الفعل مبني للمجهول لا استسقنهم بل هناك من يسقيهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا هم جالسون والولدان يقبلون عليهم بمجرد النية والامنية يأتي الكوب ويأتي الكأس وتأتي القوارير التي قدر تقديرا وتأتي الصحاف من الذهب والفضة جزاء وثاقا لأنهم استغنوا استغنوا عن ذلك في الدنيا وصبروا على ذلك فجوزوا يوم القيامة إنهم خدموا دين الله عز وجل والآن حق لهم أن يخدموا الآن حق لهم أن يكرموا لا تعب لكم أيها الموحدون الولدان تقبل عليكم الغلمان تأتيكم يقبلون عليكم يسقونكم من الرحيق المختوم فأبشروا واثبتوا على هذا الإيمان واثبتوا على عمل الصالحات ثبتني الله وإياكم يسقون من الرحيق المختوم الرحيق قال جمهور المفسرين اسم من أسماء الخمر خمر نعم قال عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى إن في الجنة خمرة قال صلى الله عليه وسلم من شربها في الدنيا لم يسربها في الآخرة يعني إذا لم يتب من شربها في الدنيا لن يشربها في الآخرة وحق على الله عز وجل أن يسقي مجمن الخمر من ردغة الخبال من القيح والدم والعرق الذي يسيل من أبدان أهل النار يسقون من رحيق مختوم الشيء المختوم من الخاتمة لأن الختم هو الضرب والفراغ هو الفراغ والضرب ولذلك تقول العرب في كلامنا ختم فلان للقرآن أي أتم وختم تلاوته وفرغ من تلاوته انظروا إلى خمر الجنة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إذا شربوها فإن خاتمة هذه الخمرة التي يشربونها مسك تنبعث بعد شربها رائحة المسك لكن ليس مسك الدنيا إنه مسك الآخرة إنه مسك الجنة ليست كخمرة الدنيا خبيثة الطعم والريح يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في هذا النعيم المقيم في هذا الذي ذكر فليتسابق المتسابقون فليفتخر المستخرون فليتباه المتباهون فليتنافس المتنافسون قال رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون قال الشنقطي في أعضواء البيان وهنا لفتة إلى أول السورة أن هؤلاء المطففين كان الأولى لهم أن يتنافسوا في نعيم الآخرة وأن لا يتنافسوا في التطفيف في المكايين والموازين لأن هؤلاء يتنافسون من يغش أكثر ربما يفتخرون أيضا فيما بينهم كان الأولى أن يتنافسوا في ماذا أن يتنافسوا في هذا النعيم المقيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذه هي المنافسة الحقيقية هذا هو السباق الحقيقي أما التسابق في أمور الدنيا ناهيكم عن المحرمات مما يكتسبه الإنسان من التطفيف والغش والتزوير فإن هذا عين الجهل والحمق ونقص الدين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيه مزاج هذا الرحيق المختوم هذا الخمر المختوم الذي ختامه مسك وتعقبه رائحة المسك بعد شربه مزاجه من تسنيه مزاجه من تسنيم يعني أنه يخلط بماء عين تسنم الأبرار تسنيما تقول العرب سنمتهم العين تسنيما أي إذا أريقت من فوقهم مزاجه من تسنيم فهذا النوع من الشراب يقول أهل العلم إنه أشرف شراب أهل الجنة نسأل الله ألا يحرمنا بمنه وكرمه هذا التسنيب ومزاجه من تسنيب فهمتم المعنى؟ لماذا سمي تسنيما؟ لماذا يراق من عين تجري من فوقهم وتنحدر من فوقهم في اللغة سنمتهم العين يعني ايش انحذرت من فوقهم ومزاجه من تسنيم هذا الرحيق المختوم الذي ختامه مسك خلطه ومزاجه وامتزاجه من هذا الماء من هذا النوع من الشراب الذي هو اشرف, أشرف شراب اهل الجنة كما قال العلماء ومزاجه من تسنيم ولذا قال بعدها عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون اذا هذه العين التي تسنى تسنيما عينا يشرب بها المقربون وهنا قال ابن مسعود كلمه رجحها الحافظ ابن جرير وابن كثير. كثير والامام ابن جرير قال ابن مسعود يشربها المقربون نعم عين يشرب بها المقربون يشربها المقربون صرف وتمزج لأصحاب اليمين مزجع المقربون أعلى مقاما عند الله من أصحاب اليمين وكل وعد الله الحسنة المقربون يشربونها صرفة بلا امتزاج ولا شيء لشرفها وعلوها وأهل الجنة يتفاضلون في كل شيء في كل نعيم فيما يأكلون وما يشربون وما يلبسون وما يسكنون وما ينكحون بقدر الأعمال الصالحة ولذلك لابد أن تسمر على سوائد الجد لتحظى بتلك المقامات العالية عين يشرب بها المقربون ماذا قال ابن مسعود يشربها المقربون صرفا بلا امتزاج وتمزج لأصحاب اليمين مزجا قال ابن جرير وابن كثير وهذا معنى صحيح وحسن يشرب بها المقرب بها وهل العين آنية حتى يشرب بها لا قال هنا ظمنت ضمن الف... الكلمة أو ظمن الفعل معنى يروى بها لأن التضمين في اللغة العربية موجود فقد يكون التضمين في الحرف وقد يكون التضمين في أي شيء قد يكون التضمين في الكلمة قد يأتي الحرف له معنى آخر وقد يأتي تأتي الكلمة أو يأتي الفعل له معنى آخر سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع الأصل أن سأل يتعدى بأي شيء بحرف عن سأل عن لكن هنا قال سأل سائل بعذاب واقع يعني مهتم بعذاب واقع وهنا قال يشربوا بها المقربون فالعين ليست أن يشربون بها لكن المعنى ليشرب بها يعني يروى بها يروى بها المقربون وهذا يسمى التضمين إن الأبرار لفي نعيم لا نريد أن نفارق الكلام عن الجنة ونعيمها الكلام عن الجنة والحديث عنها حديث طويل وجميل إنه حديث كما قال ابن القيم في حاد الأرواح يحد النفوس لمجاورة الملك القدوس إن الأبرار لا نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك الصحابة كانوا إذا سمعوا هذه المعاني فهموها هذا هو الفرق بيننا وبينهم بل هو من جملة الفروق فكانوا إذا سمعوا هذه الآيات طارت قلوبهم تعلقت قلوبهم بهذا النعيم أما نحن اقرأ واسمع الله المستعان يسقون من رحيق مختوم ختامه مسكوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون بعدها بعدما ذكر عز وجل حال الأبرار ومكانهم ولذائذهم ومتاعهم في جنات النعيم عطف ليذكر طائفة خبيثة من الناس لا تقل بل هي أكثر خبثا من المطففين إنها الطائفة المستهزئة الساخرة المستهترة الغامزة اللامزة لأهل الإيمان والتوحيد إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون هذه الآيات نعيشها يوميا إن الذين أجرموا قال الشنقطي ووصفهم هنا بالجرم لهذا الفعل لأن هذا الفعل جريمة كبرى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون فهم أولا كفار في الأصل لكن مع الأسف قد وجد هذا ممن ينتسب الإسلام إن الذين أجرموا كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون يضحكون عليهم يستهزئون بهم يضحكون عليهم احتقارا وازدراءا وتنقيصا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يسخرون بهم يسخرون بملابسهم بلحاهم بوجوههم بأقوالهم يقولون هؤلاء سذج سذج العقول سطحيون لا يعرفوا اجنى شيئا من الحياة إن الذين أجرموا إنها تسلية تسلية من الله لنا تسلية من الله لكل مؤمن إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا متى؟ وإذا مروا بهم يتغامزون انظر إلى المشهد وإذا مروا بهم إذا مر أهل الإجرام وأهل الكفر والسخرية بأهل الإيمان يتغامزون فيما بينهم أو العكس أو أن يمر أهل الإيمان بهؤلاء إذا كانوا جروسا يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وهذا الفعل على وزن تفاعل يدل على المشاركة يعني يغمز بعضهم بعضا ويهمز بعضهم بعضا انظر إليه انظر إلى لحيته انظر إلى ثيابه انظر إلى قميصه انظر إلى كذا وإذا مروا بهم يتغامزون فقئت العين التي تغمز عن المسلم قبحت العين التي تغمز عن الموحدة وإذا مروا بهم يتغامزون مشهد عجيب إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون المسألة أيها الأحباب ليست مقصورة على هذه الأمة بل هي سنة فيهم سنة في المستهزئين الساخرين تعرض لها جميع الأنبياء والرسل ومن بعده من الدعاة وأهل الإيمان عموما قال تعالى ولقد استهزئ استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون إذن المسألة ليست جديدة ليست جديدة لست بدعة من بدعة عن بقية الأمم فهذا أمر قد عرض لكل مؤمن فلما الجزاء يأتين بعض الشباب يقول والله ينظرون إلي ماذا يعني ينظرون ليش قال لي هكذا ماذا المشكلة أنت ما تحملت نظرة فلو كانت تفلة أو صفعة أو لكمة أو رصاصة ماذا تقول هذا تعرض له أهل التوحيد مع أنبيائهم ورسولهم نظرة ما طاقها أين الإيمان الهجرة أين الصبر أين الصبر على الشدائج أين الصبر على الأذى وإذا مروا بهم يتغامزون قال عز وجل عن نوح عليه السلام وهو يصنع الفلك يمتتل لأمر ربه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه نبي كريم أول رسل الله إلى أهل الأرض الذي سماه الله العبد الشكور وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخروا منه من قومه مومن جو من بلاد بعيده من قومه تنكروا له ما استفدنا الى الان من قصص الانبياء هذا أكيد الا من رحم الله عز وجل وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فان نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياته عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 آه. آه. أنتم قدمتموه لنا فبئس القراء وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار فينا ابو هريرة وفين عبد الرحمن بن عوف وفين عبد الله بن مسعود وفين أين فلان بن فلان الذي سخرنا منه واستهزأنا به اتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وانظر إلى حالهم إذا ما طال عويلهم وبكاؤهم ونداؤهم إذا كانوا في وسط الجحيم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا قال اغسأوا فيها ولا تكلمون اسمع إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين أكمل فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون هذه عقبة الاستهزاء والسخرية وهذا يقع من أهل الكفر والنفاق أما المنافقون فإنهم متخصصون في ذلك ولذلك يوما كانوا في صيد أو خارج المدينة قاموا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قام يقول قائلهم والله ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب حديثا ولا أجبن عند اللقاء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 قالوا إننا كنا نقول, ذلك نقول قول حديث الركب نقطع به الطريق فلم يعذرهم الله عز وجل الاستهزاء والسخرية إن الاستهزاء والسخرية لا تحل لنا حتى من غيرنا لا يحل لنا أن نسخر من غيرنا ممن هو من غير المسلمين لا يحل لنا أن نهزأ بدينهم أو أن نسب دينهم أمامهم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم إنها قاعدة سد الزرائع ثم إننا لا يجد لنا أن نستهزئ بكتاب من كتب الله عز وجل التي أنزلها ولو حرفت بل إننا نؤمن بها لكننا نعتبرها منسوخة ومحرفة ولا حاجة لنا في أن ننظر فيها فالمسلم لا يستهزئ ولا يذخر لكنه يقابل السخرية بالصبر يقابلها بالصبر لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إنهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إذا عاد هؤلاء المجرمون بعد هذا الاستهزاء وهذا الغمز واللمز يعودون إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي فرحين مرحين فرحين بما قاموا به من هذه السخرية وهذا الاستهزاء أعجبهم حالهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لظالون إذا رأى أهل الإجرام والسخرية والكفر أهل الإيمان حكموا عليهم بالظلال صاروا هم الذين هم أصحاب الظلال يحكمون على أصحاب الحق بالظلال عندما تنعكس الموازين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون متطرفون متزمتون متعصبون إن هؤلاء لظالون وهذه المصطلحات كلها تدخل تحت معنى قوله تعالى وتحت هذا اللغة لظالون لأن الذي يصف أهل الإيمان والتوحيد بهذه الأوصاف ماذا يريد؟ يريد أن يبين أنهم ظالون ليسوا على الطريق الصحيح لظالون لأنهم ليسوا على دينكم ولن ترضى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالوا وما أرسل عليهم حافظين سبحان الله ما أرسل عليهم حافظين يحفظون أعمالهم ما أوكلوا بحفظ أعمال أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الحق فلماذا جعلوه النصب أعينهم ولماذا كانت سجيتهم السخرية والاستهزاء ألم يقتصروا ولم يكتفوا بكفرهم حتى ينشغلوا بأهل التوحيد وأهل الإيمان وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما أرسلوا عليهم حافظين يوم, يوم القيام فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يضحكون عليهم كما قال ابن جرير في نار جهنم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون نقول فيها مثل ما قلنا قبلها ينظرون قال ابن كثير إلى الله وإلى وجهه سبحانه وتعالى أو ينظرون إلى النعيم أو ينظرون إلى عذاب أهل النار في النار على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون والاستفام هنا لتقرير الواقع أي قد جوزوا وكوفوا بما يستحقون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم يقولوا والله قد جوزوا وقد ثوبوا وقد نالوا ما يستحقون هل ثوب الكفار بما كانوا يفعلون هذه الصورة تضمنت وجوها من البديع والبيان منها التنكي التنكير للتفخيم والتهويل في قوله تعالى ويل للبطففين ومنها أيضا الطباق في قوله إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنهم يخسرون يستوفون يخسرون طباق ومنها المقابلة المقابلة بين إن كتاب الفجار لفي سجين وأن كتاب الأبرار لفي علين وبين أيضا جزاء الفجار وجزاء الأبرار وكذلك من فوائدها جناس الاشتقاق فليتنافس المتنافسون ومن فوائدها أيضا توافق رؤوس الآيات والفواصل في قوله عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون عن الأرائك ينظرون هل ثوب, هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هذه أهم الفوائد البلاغية من هذه الصورة كما أنها تضمنت فوائد أولا خسارة الذين يطففون في المكايير والموازين قال الشنطيطي وليس الأمر خاصا بما يكال وزنا كالأشياء التي تكال وتوزن هذا يشمل كل شيء يشمل كل معاملة فيها أخذ وعطاء بين اثنين حتى قال الشنقطي يشمل هذا حتى الرجل مع أولاده والرجل مع زوجته فإذا كنت أنت لا تعطي الحق لصاحب الحق وتطلب الحق أنت مطفف أنت تريد أن تعطي زوجتك جميع الحقوق وأنت لا تعطي حقها أنت مطفف كذلك مع الأولاد إذا ما لم تبر بهم ولم تعطيهم حقهم وتطالبهم حقوقهم أو الحقوق التي لك عليهم فأنت مطفف فهو منهج عظيم من مناهج الإسلام في المعاملة بين الناس وهذا ليس خاصا إلا في البيع والشراء بل هو عام في كل ها. من في كل أخذ وعطاء سواء كان ذلك عن معاوضة أو غير معاوضة حتى في المعاملات حتى في المقياس إذا كان الإنسان يبيع شيئا بالمتر وأنقص سنتيمتر مطفف أنت موظف تشتغل في شركة تريد أن يكون راتبك كاملا ولا تحافظ على وقت الدوام تأتي متأخر وتنصرف مبكر بلا إذن صاحب الشركة ولا تعوض هذا الوقت مطفف لو أنه أنقص،, أنقص لك من هذه الأجرة أترضى فلماذا تريد الأجرة مستوفية كاملة ولا تغطي الحق الذي عليك إنه منهج الإسلام ويل للمطففين إذن الآية عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذن خسارة هؤلاء لأن الآية بدأت بشن الحرب عليه ويل للمطففين وهذا يسمى حتى أهل الإسلام الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويستفاد من هذا الحديث سماحة الشريعة الإسلامية وكمالها وسموها حيث أنها نظمت العلاقة بين العبد وربه وبين العبد والناس وأقامت الناس على العدل وعلى القصطاص المستقيم ويستفاد من هذه الصورة اثبات البعث يوم القيامة الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وسمي يوم القيامه لثلاثه أسباب منها هذه الايه يوم يقوم الناس في لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين ويستفاد من هذه السورة أن اعمال الفجار في الأرض السفلى ومصيرهم كذلك حتى وإن علوا في الدنيا مهما علوا فهم في سفاه وهم في نزول وهم في دركات ويستفاد من هذه الصورة خسارة وهلاك المكذبين بيوم الدين بيوم الجزاء ويوم الحساب ويوم العقاب ويستفاد من هذه الصورة أن الذي يكذب بيوم الدين هو المعتدي حقيقة المعتدي على الله عز وجل وهو الأثيم الذي كثرت ذنوبه وآثامه لأن الله قال وما يكذب به إلا وهنا نفي وإثبات ما تنفي وإلا تثبت وما يكذب به إلا كل معتد أثيم فكل من كذب بيوم الدين فهو معتد أثيم ويستفاد من هذه السورة أن الذي يكذب بيوم الدين لا يؤمن بالآيات البينات ويتهم القرآن بأنها أساطير الأولين قال عز وجل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم ألا ساء ما يزروا وقال تعالى وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة والعجب أن الله تعالى يخبر عن كلامهم وهذا من الحماقة بمكان أن لا يسلموا وأن لا الله يقول انهم يقولون كذا فإذا أخذ أحدهم هذا القرآن وقرأ هذه الآية التي تعبر عما يقول أليست هذا كافي أن في أن يسلموا حجيب يعني يقول إنهم يقولون كذا وهو يقول كذا ألا يكفي هذا أن الله قد فضحك أن الله قد علم قولك ويستفاد من هذه السورة أن سبب عدم فقه القرآن الذنوب المتراكمة على القلوب فالحاذر الحاذر من الذنوب والحذر الحذر من المعاصي فإنها تسبب قسوة القلب وتسبب عدم فقه القرآن والتأثر به ولذلك إذا رأيت نفسك أنك لا تتأثر بما تسمع من القرآن فاتهم قلبك فإما أن يكون والعياذ بالله مريضا وإما أن لا يكون لك قلب أصلا ولا أعني بالقلب القلب المعروف الحس الذي يتكون من الأذين والبطين بل القلب المعنوي قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو, وهو شهيد يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا القلب الذي إذا صلح في الجسد يصلح الجسد كله وإذا فسد فكذلك أصلح الله قلبي وقلوبكم وكلما استغفر الإنسان وتاب من الذنب وأقلأ كلما سقل هذا القلب فإذا سقل تشرب معاني آيات كتاب الله وصار يفقه عن الله ما لم يكن يفقه من قبل حال المعصية وهذا هو نهج من سلفنا من الصالحين يرون أن الذنوب تحول بينهم وبين الخير كان الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا عرضت له مسألة عويصة هو ما سألنا اليوم مسألة في المنطق والعاقل والرد على أهل البدع يصلي لله عز وجل ركعتين ويبقى يستغفر يستغفر حتى يأتيه الحل من ربه لأن بالاستغفار يزول أثر الذنوب فيأتي الفتح من عند الله قدم الاستغفار قبل الكلام قبل أن تخطب قبل أن تحاضر حتى يزول أثر الذنوب وإلا يحال بينك وبين مرادك من أين أخذنا هذا؟ كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون ويستفد من هذه الآيات أو من هذه الصورة أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة وهذا هو الصحيح في المسألة ومن قال بأنهم يرونه رؤية غضب فإنه لا يصح فالكفار لا يرون ربهم وفيه دليل أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويستفاد من هذه الآيات إثبات جهنم والعذاب ثم إنهم لصال الجحيم ويستفاد من هذه الآيات أن عذاب النار حسي ومعنوي ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ويستفاد من هذه السورة أن الأبرار وإن كانوا في هذه الدنيا ليسوا في علو بل في مذلة فإن الله سيرفعهم يرفع مكانهم وكتابهم قل ان كتاب الابرار ليس في عليه ويستفاد من هذه الصوره ان كتاب الابرار كتاب اعمالهم يشهده اهل السماوات ويستفاد من هذه الصوره بل بعض العلماء من قال ان هذا خاص بالملائكه المقربين ليس بكل ملك اهل السماء السابعة ويستفاد من هذه الصوره لانه قال يشاهده المقربون ويستفاد من هذه الصوره اثبات الجنه ونعيمها ويستفاد من هذه السورة تسلية الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته والمؤمنين من بعده مما ينبغ عليه من يتزود بزاد الصبر خاصة الدعاة إلى الله ومما يلاقونه من المجرمين المستهزئين الساخرين على الإنسان أن يثبت وأن يصبر وأن لا يلتفت لهذا وان يعلم أنه قد سبق في هذا الطريق ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله هذه سنة من سنة, سنة الله التي لا تتبدأ ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ويستفاد من هذه السورة أن الاستهزاء بأهل الإيمان والتوحيد جريمة عظيمة فإياك أن تستهزئ بمواحد إياك أن تستهزئ بمؤمن إياك أن تستهزئ بشيء من الدين والاستهزاء من الدين عده أهل العلم من نواقض الإسلام ويستفاد من هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة وأن العاقبة للإيمان والتوحيد النصر للعقيدة والخزي والعار لأهل الكفر والشرك ولمن كذب الرسول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا على الأرائك ينظروا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ويستفاد من هذه السورة أن ضحك من يضحك سيعود عليه بالوبال في الآخرة فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون هذه أهم ما عرض لي من الفوائد في هذه السورة المباركة جعلني الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ألو الألباب وأسأله عز وجل أن يديم علي وعليكم هذه النامة بخدمة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يديم هذا الخير علينا إنه جواد كريم وإلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل